المغضوب عليهم و الضالين آمين ان لم يأتهم منافقون والذين في قلوبهم مرض و في المدينة والمغتفون في المدينه لنخرهم بهم ثم لا يجاورونك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة من عونين أينما صفوا أخذوا وقتنوا تقتيلا سنة الله في الذين خلق من قبل ولم تجد رسلا لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن السارة قل إنما علمها علمها الله لعن الكافرين وأعد لهم سغيرا قاندين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلم وجوههم في النار يوم تقلم اظنوا نستعين ربنا آتهم ضعفين من العذاب وان وَقَالَ أَهْلُهُ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن وحملها الإنسان، وحملها الإنسان، إنه كان ظلماً جهولاً يعذب الله المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا ورحيما